هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم إِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأُمِّلَ لَهُمْ وَأُمِّلَ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ أو لم يُظهر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عساى يكون قد اقترب بأجلهم فبأي حديث بعدهم يؤمنون؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمعون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلم Altyazı